الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا نتكلم عن خلق الإنسان بين العلم والقرآن ووصلنا إلى حلقة أمس على هدم خرافات نظرية داروين القائلة بأن أصل الإنسان قرد أو غير ذلك مما هو يماثل هذا القول المختلف فيه المتفق على أصله هل فعلًا الإنسان لم يخلق خلقا مباشرا وكان أصله من غير هذه الآدمية المكتملة؟ الدكتور صبري تكلم عن خرافات هذه النظرية الأربع واليوم راح نكمل عن الخرافة الخامسة وليس عجبًا أن تسمى خرافة لأنها في الحقيقة ناقضت العلم باسم العلم وأخطر شيء الخرافات العلمية. طبعًا أنا قاعد ومتورط مع أن أخو نابراهيم الخضر اللي هو هاوي لهذه الحيوانات. ولازم الحلقة تكون حيوية وتفاوضنا أنا والدكتور صبري هل تكون معقّلة يا سيدي خليها عندك أحسن صح معناه دكتور مرحبا بك دكتور صبري وقلنا قبل أن نناقش قبل أن نناقش يا دكتور وهذه طبعاً الحياة العاصرة يعني ما لا هي سامة ولا شيء طبعا الخوف إنه قاعدين مستنفين أي عصر لي أنا قصورك كله... اللي تأكل دجاج وبس إذا عصرتني رح نستدين ده يا زين دكتور فالدكتور ال... اليوم عن الخرافة الخامسة في أن التي اعتمدت عليها نظرية داروين. الأول هل ممكن الحية دي؟ أيوة. آه. احنا طيب... جبناها لهذا التساؤل يا دكتور آه. هل يمكن لهذه الحية أن تتطور مما سبقها من كائنات مخالفة و... وتتطور إلى حيوانات هل ممكن تكون طير مثلاً؟ أنت رأيك إيه؟ أنا لا أصدق. أنا لا أصدق. هل في أحد يصدق؟ أبداً. في أحد يصدق, يصدق. المؤمنون بنظرية داروين يا دكتور عندهم تفسيراتهم عندهم ما فيش تفسيرات بيولوجية وعندنا ما فيش ت... ما إحنا قلنا بيولوجية على طول الحلقات الثمانية الماضية ما إحنا قلنا ما هل ممكن حد يصدق ان ده يبقى له أجنحة وريش الحية دي تركب لها أجنحة وريش ويطير وتبقى طائر هكذا يقولون عنا. هل في عقل سليم يصدق هذا؟ دكتور في عقول تقول بفكرة التطور ما هو مش مجرد فكرة فين معلوماته إذا ما أقول كل هاته برهنكم إن كنتم صادقين لازم يقدم الدليل والبين على ما دعا كما قلنا صحيح طب دكتور لما يعني الفكرة الآن اللي راح نناقشها هي قضية خرافة السيناريو المقترح لتطور الإنسان وليس لتطور الحيوان إن الإنسان سلسلة تطور وأنواع الآدميين الذي الذين مروا في التاريخ هذا كلام يطول حوله الجدل وهو من الشبه القوية يا دكتور في الكلام على التطور إن شاء الله سوف نحسم الموضوع الموضوعة نهائيا يعني. أظننا انتهينا من الحلقة من الحوار. خلاص. تعال يا أخوي إبراهيم خذها بسم الله. أي دكتور كيف نبدأ؟ سوف نقول إن شاء الله كلاما دقيقا. أيها. السيداري المقترح لتطور الإنسان عبارة عن أربع أناسية زعموا أنهم أناسية أول شيء القرد الجنوبي وده اسمه أسترالو بايثيكوس أسترالو القرد الجنوبي واسمه أسترالو بايثيكوس نعم وبعدين القرد القادر على استخدام الأدوات على اثنين آه، واسمه هومو هابيليس، هومو هابيلس وبعدين القرد منتصب القامة، واسمه هومو إيركتس، يعني إيركس الإنتصاب يعني. أيوة. آه، هومو إيركتس. ثم الإنسان العاقل اللي هو احنا آه. هومو, سابينس. هومو, هومو سابينس. سابينس هومو سابينس هومو سبينس. هومو أربعة. ب... هومو بدأ معناه إنسان. مم. نمسك أول ش شي... أول شيء. مشهور ال... القرد الجنوبي دكتور. مشهور المشهور. علميًا وجغرافيًا يعني. طبعاً كتب تتناوله وايد القرد الجدوم ده إيحكيته لا علاقة فينا؟ إطلاقاً كيف؟ قرد بكل معنى الكلمة ها. سبع حاجات هقولها من واحد واثنين وثلاثة وربعة وخمسة وستة بالسجار العقلي إذن هو ليس له علاقة بالإنسان مش مش ليس له علاقة بالإنسان بحسب ليس له علاقة بالنوع القرد اللي جاي بعديه في التطور ملوش علاقة ده نوع وده نوع حلو اللي حصل هذا القرد الجنوبي الجنوبي أيوة هو كان أول ما ظهر في أفريقيا منذ حوالي أربعة مليون سنة أربعة مليون وعاش ثلاثة مليون سنة انقرض بس بقاله خردة مقرض تمام مليون سنة يبقى اتوجد من أربعة مليون سنة وعاش ثلاثة مليون سنة. سنة يبقى بقاله مليون سنة إيه مقرض الحكومة البريطانية والله يعني الواحد بيعجب بهؤلاء الناس والله مهما كان <تصفيق> الهكومة البريطانية كلفت اللورد البريطاني وعالم التشريح والحفريات الشهير اللي هو سولي زوكرمان سولي ده في أمريكا في إنجلترا وكان في ريتشارد مكسنارت ده عالم برضو تشريح وحفريات زميله في أمريكا ايه مهمتهم اللورد زوكرمان دنوا بتمويل من الحكومة البريطانية 15 سنة يدرس هذا القرد الجنوبي لغاية مما جاب أراه أول شيء حفريات طبعا حفريات. نعم. طبعا المقرد قالوا من السنة يعني العبا عمول أول شيء عمود الفقاري على شكل حرف س س إذن هو قرد لأن الفرع بين الإنسان والقرد في العمود الفقري قرد فأول حاجة العمود صار له حرف إيه سي زين طيب وبعدين له أربعة أرجل بمشي على أربعة بمشي على أربعة خلص وبعدين ثاني شيء الهيكل بتاعه الهيكل بتاعه شبيه تماما بإحدى الغريلات وبالذات الأورجوتان اللي بسمو إنسان القابع الغريلات، آه، إنسان الغابة. ربع شيء إن سعد جمجمته شبيهة تماماً بسعد جمجمة الشمبانزي. مشكل بعما. هاه؟ مشكل يعني هنا إنسان آه. غاب هنا شوي شمبانزي. آه شوف. آه. آه الصورة هي؟ أيوة. هذا عندنا جمجمة فوق وجمجمة تحت. آه. شوف الأول مشورايبين جداً؟ أيوة هذا إيش وهذا إيش؟ اللي تحت في شمبانزي. أيوة. معاصر. أيوة. وده وده القذف الجنوبي هل في فرق؟ ورابين جدا من بعض قريب صح آه دي دي جم جمهورية وده جم جمهورية القذل الجنوبي ورابين جدا من بعض بس تتخيلها بدون الفك التحتي حق هذا أي طع واضح لا ده دي حفريات اي إيه بمعنى واضح ده, ده آه فمن هذا الشكل يتبين ان كان ساق جمجمته م موزي لساق جمهورية اللي هي الشمّنزي وبعدين ااا بالنسبة لإديه كانت يعني معده معدة الاشجار لتسلك الأشجار، كانت تستطيع القبض على اللي على الأشياء. <مم> من أكيد يتعلق فوق. طبعاً. هذا واحد واثنين وثلاث وأربعة خمسة ستة الآخرين داكذ قرد بمعنى قرد ابن قرد. <مم> ما في شك. ما في شك. لماذا <مم> <مم> سموه الإنسان الجنوبي؟ لا هم مش أحد يسمى اللي الجنوب القرد الجنوب القرد الجنوب آه النقطة بقى مهمة اللي هي جماعية عند أنصار التطور أيوة ال في قلدة ظهرت اسمها لوسي لا لا لا لوسي هذه يبي, يبي لها فاصل يا دكتور دكتور نقصت أول صورة للإنسان المتطور المقترح من قبل الدارونين هذه الخرافة. قرض الجنوب وقلت إن قرد قديم ومن قرض بالأدلة وتشريح. ثم قلت لوسي وختمنا الحلقة على لوسي والمشاهد بيعرف من هذه لوسي بعد الفاصلينه. لوسي لوسي دائما مشهد سدة خردة. ها خردة. بس شتى في العالم كله باسم لوسي. مشهورة بلوسي. آه. آه وتطورين دائما يعني يؤكدون إن لوسي يعني ااا إنسان لا ومنتسبة قامة. الدكتور سولي زكرمان في بريطانيا والدكتور ريتشارد ماكسنارد في امريكا بعد 15 سنه بحث ومعاناه اثبت ان لوسي هي القرد الجنوبي هي بعينها ها نفسها اختلاف الاسم فقط هي الايش هي القرد الجنوبي كانت خذه جنوبيه حلو آه وبعدين ليه السبعه اسس اللي وضعها هذان العالمين تنطبق على لوسي أول حاجة كان طولها 130 سنتي والقرد الجنوبي منتصف طوله 130 سنتي حلو ثاني حاجة ساعد جمجومتها توازي ساعد ساعة جمجومت نفس الشيء. ثالث حاجة عمودها الفقاري على شكل حرف س وبالتالي كانت تمشي على أربع لها أربع أرجل نحن. وليس منتصبة الإيه؟ القامة. القامة وكان الهيكل الجاز لهيكل بتاعها يشبه القرد أورنجو أوتان وبعدين كان إيديها معدل التسلك ورجليها جاهزة للقبض على الشائع حلو كلام علمي كلام علمي ما, ما فيه لا وعلماء إيه؟ امريكا وبريستاد اللي بيقولوا وبحوش عشرات سنين واحنا احنا عم... ما حنا... انا ما مش احنا اللي عملنا البحوث دي طيب دكتور نروح للانسان الثاني اللي اعتمدوا عليه التطورين من سلسله التطور والانسان القادر على استخدام الأدوات كما قلت ايوه هذا شو حكايته حكايته الهومابيز الهومابيل اهو اهو هو دكتور محمد آه. اه انا اركز في الشكل ده له كثير على الفك ده الفك بتاعه أيوة. ودي الأدوات البسيطة اللي كان بيستخدمها آه في أدوات آه آه عندها بس هو قرد أدوات. قرد قديم ومقرد آخر م. مش إنسان بقى قادر على استخدام الأدوات لا ده هو أهو ده بالشكل بيقول قرد قديم ومقرد م. إيه الدليل؟ الفك شوف الفك ده لنا يعني أركز مع سادة المشاهدين عليه ده فك قرد ولا يمكن يكون فك إيه إنسان ودي الأدوات البسيطة اللي كان بيستخدمها طب ما القرد الموجود حالياً ممكن يشتغل بعض حاجات ويكسرها؟ آه يكسر ويعلق ويفتح. وااا بتاع تعب لما حط العصا يتفو بعض وطلع خد الموجو يعني آه عادي. وعلى فكرة. وفي نسبة ذكاء طبعا في, في أنا في رأيي إيش القرد أسكال الحيوانات؟ الدلفين. ولا الدلفين. الفار. ولا الفار. ها عيال أي والله أنا في رأيي أسكال مخلوقات يعني الحيوانية هما اثنين النمل والنحل ده شيء أبوزيل عند العارفين ولاش مزج ولا غيره. هذا حكاية أخرى. ده حكاية أخرى. هذا العلماء قالوا أنه ليس. ده علماء مين بريطانيا أميركا؟ أنه ليس بانسان. على الإطلاق ما له إيه مبلغ العلم فيه أنه قرد. <تصفيق> لا ليس وشنا؟ أنه قرد. أنه قرد والقرد ذي هم... من قرد بدلات الفك بتاعه. لا وطلعوا له بعدة مواصفات. أول حاجة من ما أكل إنه إنه عيكله العض عيكله العمود الفقري على شكل حرف C نفس الشيء م... نفس الشيء بدل حرف C بيجي. زي لوسي أو زي... <تصفيق> زي, <تصفيق> زي لوسي وأخواتها. زين. <تصفيق> زي <تصفيق> لوسي وأخواتها. <تصفيق> <تصفيق> حرف C زين. تاني حاجة إيه... إ طويلان جدا ورجلين قصيرتان جدا زي القطة اللي تمشون في عاديد <تصفيق> الحيوان. صحيح. <تصفيق> آه. ذراعان طويلان ورجلان إيه قصيرتان قصيران والالأيدين والرجلين مجهزتين للقبض على إيه على الأشياء. يتسلك وتعلق, وتعلق بالرخصان الأشجار وحاجة كذا. يعادل ثمان فك القردة الموجودة اليوم ساعة جمجمته 600 سنتيمتر مكعب تعادل ساعة معظم القردة الموجودة اليوم. ستين لستمية. 600 600 لست لا مش تين. ست سنتيمتر مكعب. م. الإنسان ألف. م. آه وفي بعد كده هناخد مش نسبق الأحداث يعني. إيه. اذا خلصنا حكاية هذا ده قرد وليس إنسان. وليس إنسان. طيب. مع إنه إيه يبدأ بهم وهم وبدأ معناه إنسان مم. هو ليس إنسانا مم. على الإطلاق. طيب التحدي يقول لك إنه وجدوا الإنسان القرد المنتصب القامة أو الإنسان اللي يعني المنتصب هذا. هذا منتصب على تقوية منتصب القرد يمشي مع الخلاف هو فعله منتصب القامة بس مع الخلاف. خلاف الخلاف انه مش قرد دخلنا في الكتيجر بتاع الانسان فعلا هذا الانسان منتصب اليه القامة. القامه وده في نوعين منه انسان نيندرتال وانسان الكرمانيوني في نوعين من الإنسان انسان هذا انسان نيندرتال وانسان الكرمانيوني اللي احنا شايفينه في الصوره دي أو. انسان منتصب اليه القامه وجنس بشر قديم. هنا دخلنا في الإنسان فعلا. دخلنا في الإنسان. دخلنا في الإنسان. أما القرد الجنوبي قرد ومقرضه قديم والولوسي والثاني هو, لوسي، والتاني اللي هو على استخدامنا أدوات قرد مقرد قديم. أما هنا دخلنا في الإنسان. في نوعين منه بقى؟ في نوعين منه؟ الانسان النير نيان درتال. مشهور. الان درتالز دول كانوا بشر فعلا. وهما جنس أوروبي قديم. انقرضت من حوالي خمسة وثلاثين ألف سنة، وخذ هذا حظك. م. آه،, آه. يقول مجموعة إنسان، إيه الفرق بينه من الإنسان المعاصر؟ هذا هذا السؤال الحرج. ده سؤال الحرج. صراحة، الفرق بينه القوة البدنية الخارقة. عند هذا؟ عنده. عند إرتال. بالضبط، زي ما يكون واحد بس ما يفرقش عن عن شكلنا الآن، م. بس هو أقصر شوية، وإن كان البقى في الصورة ده. العلماء قالوا ان حكيم من حكماء النيارذرتال يظه بده كان قاضي عندهم ولا شبنا افكا كان عندهم حضارة مم. ايه الدليل الدليل في صورة بعد كده ابره وجدوها عمرها 26 ألف سنة اهي آه اهي آه آه آه آه آه دي حفرية إبرة. اوف اوف, أوف, أوف الحفريات كيف تكشف هتكشف اه كون الابرة دي موجودة وعينوها بقى با با با با 26 ألف سنة مم. معنى ذلك ده كان متطور يعرف الخياطة وعلى فكره كان بيدفع موتاه زينا وكان بيجيد صناعة الالات الموسيقية إذن دول بشر فعلا وانقرضوا من حوال 35 ألف سنة صفاته زي ما بقول القوة البدنية لكن في الشكل العام عمود الفقار على شكل حرف اس فهو إنسان وليس إيه وليس قرد الخمسي اه الخمسي والانسان ايه اس، بس هو ممتاز على الانسان الحالي في عقد هو أقصر من الانسان الحالي لكن جمجمته اوسع يعني في الشكل اللي فات ده انت عارف الجمجمه دي كام اللي قبل قبل الابره قبل اه عارف الجمجمه دي سعته كام اهي 1700 اهي 1740 سنتيمتر مكعب احنا في حدود 1000 ده 1740 <تصفيق> آه، وده الجازل هكلي، لكن من ناحية هو بشر هو بشر. إذا ليس هو قرد. إنس... لا. هما هم افترضوه هم افترضوا افترضو حلقة حلقة انتقالية أو ك كان انتقال أو حلقة وصيفة. لا هو إنسان وبشر وبشر زينا زي واحد بيعرف الخيطة. واحد بي. موتاه. موتاه وعند. عدوات عدوات وعند طيب آه. إنسان الكروما إيش؟ إنسان كرومونيوني. هذا أيضا إنسان آخر. نفس الحاجة. بس يختلف شوي. يختلف. شوي. وعلى فكرة كان معاصر له تقريبا يعني. تقريبا. لأنه هو الأخر خلط من حوالي خمسة وتلاتين ألف سنة. هنشوف الصورة بتاعته ده دا طبعا إنسان نيندرتال. أيوة. في التاني الصورة لا عاوز لو شبعت هات لي الجهاز العظمي. لا نجيب جهاز العظمي دكتور بعد الفاصل أحسن. إن شاء الله. بإذن الله. دكتور أنت الآن. بدأت تنقض السيناريو المقترح لتطور الإنسان عن دارون والدارونيين فقلت القرد الجنوبي أنه قرد وليس إنسان ومع لوسي ثم قلت ال... الكرد... هون نف... هي لوسي هو نفسها هي هي من لوسي القرد الجنوبي <تصفيق> نعم آه. ثم الإنسان القاتل على استخدام الأدماء لوسي دي لها شهرة عالمية <تصفيق> على أنها حلقة الوسطى بين القرد والإنسان أبدا هي قرد حقيقي وهذا... pure monkey قرد علمياً كما قلت. نعم. الثالث الإنسان منتصب الأول الثاني الإنسان القادر على استخدام. الأدوات. الأدوات. طلع قرد. آه طبعاً. طلع قرد طبعاً. الثالث الإنسان منتصب القامة. الإنسان منتصب القامة. أيوة. ده في نوعين منه. نوعين. إنسان نيان درتال. أيوة. والإنسان الكرومونيوني. اللي صورتهم على. آه إيه. ال إنسان يعني هو إنسان حقيقي. وإحنا كنا عنه خلصنا منه. لكن قبل ستورة. بس ل لنا عاوز أقوله عاوز ألف نظر مشاهدي الكريم إلى إن هذا هو الجهاز الهيكلي لهذا لهذا القرد لا لهذا, لهذا الإنسان وهذا الجهاز الهيكلي لإنسان حقيقي أو نعم. هل في فرق هل في فرق مفيش متشابه دكتور يعني متشابه, متشابه تماما نعم. لانه كان انسان يمكن هذا كأنه أقصر شوي هو هو, فعلاً أقصر. أي هو فعلا أقصر نعم هو يعني ولكن لكنه في النهايه انسان يعني ويبدو ويبدو من ان دي كان هيكل لست مش لرجل نعم لماذا للحوض الحوض الحوض عظم الحوض لا بيبقى مفتوح كده انما عند الراجل بيبقى يعني أضيق نعم. هنا وضع الاتساع عند الرجل بيبقى أضيق فيبدو أن ده جهازها يكالي لستة على اتحال كان إنسان حقيقي وعنده حضارة زي ما حكينا عنه ننتقل بقى إلى هذه عندنا الأهم الآن الإنسان العاقل لا لسه الإنسان كان مليوني غير آه دي إنسان يالي وكلهما قديم آه وكلهما قديم وكلهما وكلهما قرر بخمس وتعالي في السلام وكلهما له لؤسل أوروبية وكلاهما منتصب المنتصب الاقامه بس في فرق في فرق ان ده كان راسه زي عامل زي القبه كده على شكل ايه قبه على ثاني هو الكرومانيوني غير ان فالراس عباره عن ايه زي القبه كده ايوه سعه الجمجمه اقل شويه كانت هناك 1740 هنا ما تزيدش عن 1500 او 1600 سنتيمتر مكعب كان الجبين عريض وكان الحواجب كثيفة جدا ولو بقى صفة مميزة إنسان الكريمانيوني بالذات كان فيه نتوق بارز من ظهر كده مميز ده عندما يعني يرون هيكل العظم أو شيء من هذا القبيل في هذا البروت يبدأ إنسان كريمانيوني يميزون من نتوقع من نتوق الموجود في الظهر فإذا بقى وطبعا دي موجود في أوروبا على فكرة يعني مش عاوز أقول أسلافه ولكن يعني امتداد وفعلا موجودين الآن في المجر موجودين، في بولندا موجودين، في فرنسا موجودين، في أوروبا بالذات وفي فرع منه موجود في أفريقيا، ده إنسان كرمانيون إذا ليس, ليس, ليس, ليس خردن؟ لا ليس خردن، لا وليس حلقة انتقالية، وليس يعني كان انتقالية أو حلقة وسطة، لا إنسان, إنسان عادي مستقل مستقل، إنسان مستقل عادي، عادي خالص يعني نقدر نتكلم دكتور عن الإنسان العاقل؟ طبعاً هذا الكائن المتفرج, آه الكائن المتفرج. هذا طبعاً. اللي عليه معركة الهم السابينز نعم. الإنسان العاقل اللي هو اهتدى للكتابة وعرف وربما يكون الأنسية اللي فاتوا دول اهتدوا للكتابة بس المراجعة لم... لم تذكر يعني نعم. لكن من المؤكد الإنسان العصري اهتدى للكتابة وإنسان آه يعني عنده رغبة في التعلم وشيء من هذا القبيل طبعا مش هصفه اكتر من كده ما ح... اي واحد عاودي شرح يبص في زميله إه؟ الإنسان آه مش لكن ليس عاقل اليوم انما منذ فترة طبعاً طويلة طبعاً. طبعاً. طبعا منذ فترة بيقدر ما حوالي 40 ألف سنة طيب دكتور انا وبالتالي بقى يا دكتور محمد هذا السيناريو أيوة. اللي هو القرد الجنوبي اللي هو الاسترالو بايثيكوس وبعدين القرد القادر على استخدام الادوات اللي هو هومو هابيلس وبعدين القرد منتصب القامة لا الانسان منتصب القامة <تصفيق> هم اريكتاس وبعدين الانسان العاقل هم سابينز اللي هنا النقطه بقى عليه بقى على هذا السيناريو لم يكن الاول جدا للثاني اطلاقا يعني القرد الجنوبي مش مش جد للايه للقرد اللي بعدين هو القضاء على استخدام الادوات يعني تسلسل التصوري ما ليس على استخدام الأدوات جدا لإنسان المنتصف القامة، ما فيش علاقة تطورية على الإطلاق، هم متصورين و... تطورية، هم، هم،, هم متصورين على أنها تطورية، تطورية، ما فيش علاقة تطورية وده ليس كلامي، كلام دكتور سولي زوكرمان في بريطانيا، وكلام الدكتور ريتشارد ماكسنارد في أمريكا، أو من كبار علماء التشريح والحفريات في العالم، وكانوا مفوضين على مدى يعني خمس عشرة سنة لدراسة هذه الهياكل هذه المخلوقات. أو حفريات هذه المخلوقات السؤال الان واضحة لأن هذا الجزئية دكتور فيها كلام ولغط كثير لا هو ده التحديد ده التحديد ان شاء الله إيه إيه؟ اللي قلنا كلام دقيق وعلمي وعن ما رجع عالمية ده التحديد ده ان شاء الله طيب الخرافة الخامسة راحت نأتي إلى الخرافة السادسة أيها الخرافة الثانية قلت أن التماثل التماثل نقصتها أن التشابه معناته تطور عن بعض البعض الآن في خرافة دكتور ذكرتها في مقدمة الحلقة الماضية أن خرافة التنوع آه بريشة طيب عكس التماثل عكس آه يقولون بالتنوع يعني في التطور لا التماثل كانوا أصدقوا بعبر الأنواع عبر الأنواع لكن التنوع عبر النوع الواحد ما قصدهم بالتنوع دكتور التنوع هو الآلية اللي بتخلي أفراد الجنس الواحد مختلفين يعني دلوقتي تعال خذ البشر عددهم كم البشر عددهم كم في العالم ما أدري لا ما تذري ما. لا كنت هتذري في تلك ما كنت لا ت عدد البشر في العالم الآن تقريبا 6 مليار ونصف هل هم كلهم متشابهين ولا في تنوع تنوع كبير في الطويل وفي القصير وفي الأبيض وفيه وفي الأسود وفي نعم. الامم وفي اللي شعره أجعد وفي اللي عيونه عسلية وفي ما يحتاج مين اللي عمل هذا الفريشان؟ دي الفريشان التنوع بقى فبيجي بس التنوع بيكون في عداد أو في حدود الحصيلة الوراثية للكائن الفرد بيسموها الحض الوراثي علماء الوراثي بيقولك الحض الوراثي برون بقى والتطورين بلغوا في قصة التنوع دي جدا جدا إزاي ضرب مثل بيقول لك نفرض أن مربيا للأبقار مربي الأبقار، نعم. هو بيعمل تزاوج بالأبقار اللي عنده صحيح. دايما لي عشان يحصل على أجود أنواع النسل الممكنة بحيث تكون أبقار متميزة في إضرار اللبن الأخرى متميزة في إنتاج اللحم مش كده؟ بالضبط. قال لك هيجي في النهاية بقى تتحول الأبقار هنا بقى النصة الخطيرة إلى نوع آخر لا. إلى نوع آخر آه مستحيل مم. طبعا نوع آخر يعني مثلاً هتبقى خيول هتبقى جموء ما خيول شوية هتبقى جموس مم. طب ما عندك هولندا بيجروا التجارب ديت من زمان خالص على البقر وعملوا فريزيا لكن بقر في النهايه بقر وليس ايه وليس نوع آخر فحكايه التنوع اللي بنى لها الضرونين إحدى ركائزهم ديت علمياً غير سليمه بالبرة من بعد الفاصل نكمل معكم دكتور صبري تكلمنا عن ست خرافات للدارونيين ونأتي الآن على الخرافة السابعة التي ذكرتها في الحلقة الماضية ألا وهي خرافة حسب ما سميتها التصميم المشترك والمشاهد وأنا نريد أن نعرف ما معنى التصميم المشترك عند الدارونيين يقول الداروينيون نعم دلوقتي في يعني بنيت الإنسان مشتركة مع كثير من المخلوقات ده لا عمود فقاري وده لا عمود فقاري ده بياكل وده بياكل وده بيشرب وده بيشرب وده يعني وده بيتكاثر لكن ده في تصميم مشترك طيب ايه معنى هاج عنهم ده دليل عندهم عندهم آه. ان كل المخلوقات تطورت عن معضل بعض احنا بنقول لا غير سليم اولا من الطبيعي يكون الانسان بينه وبين المخلوقات الاخرى من ناحية البدنية يعني صفات مشتركة لازم ليه <تصفيق> تعالى من حيث الأكل هو بياكل إما خضروات أو لحوم أو إذا كان خضرات يبقى هربوفرس إذا كان لحوم يبقى هربوفرس أو الاثنين يبقى هربوفرس وفي حيوانات كده في حيوانات بتاكل حيوان يعني لحوم وحيوانات بتاكل نباتات وحيوانات دي لهم اشيل على كوكب واحد وفي بيئة واحدة مم. شكل الشبه دل... مقبول شكلها دكتور مو لسه اللي جاي هنقطعه اه لا من الطبيعي يكون في تصميم مشترك مم. وبعدين بيشربوا مية واحده تركيبه 1 واحد اثنين 2 حجما 1 ل 8 وزنا الهواء بيتنفشوا الهواء لبيئه واحدة بيئه واحده بيئة واحد. فمن الطبيعي يكون في تصميم مشترك, مشترك. لكن في كلام بقى هدي مثال ينقض هذا تماما خد جميع المنشأت اللي في العالم كله على سطح كوكب الأرض هي بتكون من الأصل عندك رمل وزلط وحديد وأسمنت وأخشاب وزواج مشكلة صحيح طيب هل يطلع مخلوق عاقل ويقول أن هذه المباني آه اللي بينها تصميم مشترك ومادة مشتركة تصور بعضها عن بعض مستحيل بالعكس المنطق يقول إن إن هناك يعني صلة خارجية أو أوه. جهة خارجية تنظم هذا المشترك فده بميسات قاطعه نفس الحكاية في مواد مشتركة من كل المنشآت في العالم لكن هل هذا التصميم المشترك يخول أي عاقل أن يقول هذه المباني تطور بعضها عن بعض نفسها فمستحيل يكون هناك التصميم المشترك دليل على تطور الكائنات الحية بعضها من بعض أنت حين تقول أن بالأكس تنوعها هو دليل على الخلق طبعا دكتور نحن نتكلم الآن عن الجانب البيولوجي علماء الاجتماع علماء الفلسفة الفلاسفة الكبار يتكلمون عن الآثار الفكرية والاجتماعية المترتبة على هذه النظرية البعد الاجتماعي الآخر للمادي لها إحاءات خطيرة هل لك أن تحدثنا عن هذه الإحاءات التي ركز عليها المفكرون؟ أي والله النظريات في الموضوعات كتير جدا دكتور محمد، وأقدر ركزها لاعزائنا المشاهدين. أثر نظريات؟ أ أ أثر نظريات ضرول. ليس في المجال بلج في حزب. دا دخل في الاجتماع ودخلت في السياسة ودخلت في الاقتصاد ودخلت في العقيدة. كيف؟ أقدر أجمع الآثار المترتبة عليها في كتير. في يعني أثر قيمي. في أسرقين وأصل عقدي تلاق بالعقيدة. نعم. أما الأصل العقدي هو الأهم دلوقتي يعني أصله إنه حاجة من الاثنين يا إما خلق يا إما تطور. هم خدوا تط تطور ونفوا الخلق تماماً خلاص خلاص دي لدعوة صريحه للحد بجد. نعم هذا أثر العقدي ده الأصل العقدي. ما فيش خلق ده في تطور خلاص خلاص ورد لاحظك. وبعدين لدرجة ان أحدهم ريتشارد لونتون أشهر عالم في الجينات في جامعة هارفارد يباهي يقول لك أنا هو عالم كبير جدا فسيقول لك أنا, أنا أولا ماديا وتطوريا مادي مادي من الإمام بالمادي يعني وتطوريا في الأول ثم أنا عالم في, في, في, في الثانية شوف بيقدم ايه عليه يعني هو يود يسمع كلمة تطوري أفضل من ان يقال له إيه؟ عالم وقال كلمة بقى خطيرة هنا في حتة العقيدة قال لك ولذلك لن نسمح نحن التطورون بإدخال التأويلات الإلهية أن نسمح نحن التطورون للتأويلات الإلهية أن تقفز إلى وجهة الأحداث منوع من من فده الجانب الأول الجانب العقدي وده, وده أخطر الجوانب وهذا فيه نص أيضا لدارون بهذا المعنى طيب تعال بقى للجنب القيمي اي نعم اقدر ركز الجانب القيمي في اربع قيم كلها مرضولة وغير مرغوب فيها ثمرة فاسدة للدارونية والدارونية طبعا طبعاً. طبعا اول حاجة العبودية وثاني حاجة الانتهازية وثالث الحاجة العنصرية ورابع حاجة الاستعمارية أول, اول حاجة ان قلت عليه العبودية, العبودية. جت منين؟ قلت لني قلك مين أقرب للقرد الإنسان الأفريقي ولا الإنسان الأبيض الأوروبي من أقرب في شكل القرد تحيز منهم لا من الأقرب أنا بسألك نعم. أنا بسألك من الأقرب ممكن الأفريقي ممكن الأفريقي طيب ما دام الأمر كذلك يبقى يبائزا من حق الثاني استعباد الأول الأوروبي استعباد الليث استعباد آه العبودية قلت مثلًا روت شوفته بالسلسلة الجزر الجذي مبني على إيه على فكرة أن مين أقرب للقرد ما هو, هو ما هو عشان كم عصر القرد بس مين الأقرب الإنسان الأفريقي ولا الأوروبي أكيد الأفريقي مم. إذا من حق الأوروبي يستعبد الليه من الوقت تلقناه أغيره آه العنصرية ال العنصرية قال لك في تطور في الأقذاس لكن مين أرخى جنس هو الجنس الأوروبي وده عنصري ثالث حاجة الانتهائية. قال, قال لك الناس أو المخلوقات الثلاثة المريضة والضعيفة و... وغير متفقة البيع عليها أن تطرحها من الحياة. كما قال هتلر والنازية. بالضبط كده زوائد. آه. آه دي الثالثة. نونو الرابع السامرية لأن عندهم مبدأ البقاء للأقوى وما دام الأمر كذلك مين الأقوى من يمكن تنظر من سل الأوربي؟ هو فعلاً أقوى. بالحضاره اللي عملها الحضاره الماديه والاسلحه والقنبه الذريه والهيدروجينيه والصواريخ البالستيه عبر القارات والقالب النيوترونيه والتلفزيونيه يعني هو اقوى فعلا بصنع يعني وبالتالي ده وضعوا بذور الاستعمار الاستيطاني فاستعمر مين استعمر افريقيا واستعمر اسيا واستعمر امريكا الجنوبيه واستعمر استراليا وفوق هذا دكتور نعم. أنه ليس فقط استعمار أنه لم يحس بوخز الضمير لا هو ولا المجتمع الذي ينتمي إليه لأنه برر هذا السلوك تبريرا طبيعيا بينما تاريخ الإنساني كان حتى لو يحضر يحصل الاستعمار وكل هذه الرذائل التي ذكرتها إلا أن هناك ضمير يحاسب أما الآن فطبع هذا الضمير وخلي الإنسان بينه وبينه أن يستعمر هذا العالم يعني التبرير العقلي آه. المنطقي وأنه شيء طبيعي آه. وش... آه طبعا وشفت حضرتك هذه القيم يعني العبودية والاستعمارية والعنصرية والانتهازية ولا قيام غير فيها دي كانت أذار بعض ما نمشك يا دكتور أن آثار نظرية التطور على الصعيد الإنساني دمرت كثيرا وكما يقول عبد الوهاب المسيري في كتابه فلسفة الإنسان الفلس الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان أن الدارونية الاجتماعية اللي هي موازية للدارونية الطبيعية سبنسر وجماعته يعني ربما هي أبو الفلسفات المادية التي فككت الإنسان. بس سبنسر ودركاي خدوا كله عن ضروري. وكما وعلى فكرة هو خذ عن كارل ماركس برضو خذه. دكتور المادة ثقيلة وأشكرك على هاتين الحلقتين في قضية خرافات الدارونيين وإن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وحب الله وبركاته